ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم ولو ان انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لا اكلوا من فوقهم لا اكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امة مقتصده وكثير منهم ذا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 إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من آمَنَ بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني أَسَلْننا إلَيْهِمسُول كُلمَا جَ أَهُم رَسُولم بِماَا ل تَهُو أَ فُسهُم فَريق كَذَّبُ فَرق كَذذَّبُ وَفَرقي